واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاء إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطال الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشاء الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ياللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يذكروا كما يذكر من يذكر معنا فيما نحن في الكلام على أحاديث التزكية وصلنا إلى كتاب ذنب الدنيا وما يتعلق بها وانتقلنا منها إلى كلام على ذنب البخل وذنب حب المال وكان هذان الموضوعان مرتبطين بعضهما ببعض وتكلمنا على ذنب البخل تكلمنا على ذنب المال مرة الماضية وتكلمنا على مدح المال كذلك والجمع بين وبين الذنب وذكرنا أن المال لا يمدح لذاته بل هو كالدنيا لا تذم لذاتها ولا تمدح لذاتها وإنما كما ذكرنا المال سببا للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا وسمى الله تعالى كما ذكرنا خيرا وإنما يذم المال لمعنى في شخص المكلف نفسه مكلف نفسه إنما يزم المال لوجود معنى في المكلف في آآ الإنسان نفسه كما ذكرنا هذه المعاني المرة الماضية من شدة الحرص آآ مثلا آآ عليه شدة الحرص على المال أو تناول المال من غير حلة آآ وكذلك آآ حفص المال عن حقه أو إخراج المال في غير وجهه أو المفقرة والمباهرة كما ذكر الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وعلموا أنما الحياة الدنيا إلى آخره الآيات التي ذكرنا وقال تعالى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فكان المعنى المتوجه لدم المال هو أن يلهي عن ذكر الله معنى متعلق بالشخص نفسه أن يكون المال كذلك أو أن يكون المعنى في الشخص من المعنى التي ذكرنا الآن وذلك هو الجمع بينهما وتكلمنا بعد ذلك على تفصيل أفات المال وفوائده في نفس الوقت وذكرنا أن للمال فوائد في الدنيا والآخرة أو فوائد دنيوية أو الدنيوية معظفة كلها يعرف فوائد المال في دنياه وإنما كان الكلام على الفوائد الدينية وقلنا الفوائد الدينية تم حصل في سلاسة أنواع ما ينفقه على نفسه للعبادة أو لما يعينه على العبادة وما ينفقه على غيره من صدقة ومروءة ووقاية العرض وأجرة الاستخدام وما ينفقه لا لغير معين كبناء المسائل وما يتعلق بالمصالح المسلمين العامة وتكلمنا عن عن أفات المال الدينية وذكرنا نمر واحد أنه جر إلى المعاصفة لبل والثاني أنه يحرك الإنسان إلى التناعم بالمباحات التي بها يخرج بعد ذلك إلى الشوهات وإلى مساوى الأخلاق التي ذكرناها والثالث وهو الذي لا ينفك عنه احد ابدا وهو أن اصلاح المال لا شك يلهي صاحبه عن ذكر الله تعالى ما هذا ما ذكرناه في الدرس الماضي وانا استفتح الكلام الجديد الليله شاء الله تعالى بذم الحرص والطمع ومتح القناعة واليأس مما في أيدي الناس ذنب الحرص والطمع ومتح القناعة واليأس مما في أيدي الناس نتكلم عن هذا الكلام. الشيخ مذهب ومذهب كاسي من أهل العلم أن الفقر محمود كما يقول هنا أعلم أن الفقر محمود فقير ولب يعصي ربنا ولب يطالب لبجهاد ولب نفق ولب حق ولب صدق ولب غيره كما هو معلوم ولكن يمدر للفقير الذي يكون ممدوحا يعني أن يكون قانعا ليس متطلعا إلى الدنيا ولا حزين على فقدها ولا شغها إلى محاولة الحصول عليها قانعا منقطع الطمع عن الخلق ولا لكونه فقيرا يتطلع إلى ما في أيدي الناس أو ينتظر أن يواسيه الناس, الناس بشيء لا وإنما هو في هذان الأمران القنوع والانقطاع في الطمع يعني منقطع الطمع عما في أيدي الناس عن الخلق غير ملتفت إلى ما في أيدي الناس ولا حريصا على اكتساب المال كيف كان لا ليس حريصا على هذا الحال أن يكتسب المال على أي حال لا ولا يمكنه ذلك كله إلا بأن يقنع بقدر الضرورة إلا يكون قانعا بقدر الضرورة من المطعم والملبس ويختصر في الضرورة على أقله الشيخ هنا يضرب المثل السيء يعني في الضرورة يقول وأن يقتصر على أقله قدرا وأخسيه نوعا ويرد أمله إلى يومه لا مالوش أمل في الحياة إلا اليوم واحد فقط لا يحمل هم يوم إلا يومه فقط لا يحمل هم الغد حتى لا تشوش عليه ذهنه ويحاول أن يكون مكتسبا لغد أو مضطربا أو قلقا على ما يحصله في غد لا إنما يقصر أمله على يومه لعله يكون آخر الأيام لذلك يقول فإن لم يطق, فإن لم يطق أن يقصر أمله إلى يومه فإلى شهر يعني يشير شهر أكل سنة شهر مثلا لأولاده أو شهره ومتى طال أمله أو تشوف على الكثير فاته عز قناع نسمع كلام ده يعني كلام في القارب من نشعله طبيعي أو إنما كان الأصل يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لذلك قال له ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته لذلك يقول فإن زاد أمله في الدنيا هذا الأمل أو تشوف إلى كثير من أمورها فاته عز القناع وتدنس بأوسخ الطمع وجره الحرص والطمع إلى مساوي الأخلاق وهذه مسابتنا التي نعيش فيها الياب وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناع وهذا كلام الله تعالى فيما نسف من القرآن قال وهو في الصحيحين لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا لابتغى إليهما ثالثا ولا يملو جوف ابن آدم إلا التراب وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهرم ابن آدم يشيب ويكبر يعني وتشب منه اثنتان الحرص والأمر يعني يصير إلى الشعب وقرب الرحيل إلى الدنيا وما زال الحرص والأمل شاب عنده الشباب في الحرص والأمر يعني كل شيء يهرم فيه ويكبر ويعجز ويشيخ فإلا الحرص والأمل لا يزالاني الشبابين كما يقال وفي الصحيحين من حديث أبي وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب المال لذلك أقول قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يبلك حرص ما لم يقدر له نرجع بقى الكلام على ذنب الحرص الذي ينبغي أن ينظر في المرء وفي أحواله كيف كان هو حريص على يومه وعلى غده وعلى مستقبله وعلى مستقبل أولاده وعلى ما ينبغي أن يكون عليه وأن يقل عنه وأن يحافظ عليه وأن يزيده وأن ينميه إلى آخر هذه الأحوال التي ينبغي أن ننظر عليها أو إليها بنظر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا يستكسر المرء على نفسه أن يكون يوما ما قانعا راضيا صرف إمته وقلبه وعمله وزهنه لله تعالى تاركا لربه أن يدبره وأن يسوق إليه رزقه الذي قد كتبه له سبحانه وتعالى وأن يسعى في الأسباب التي لا تعطلها عن الله ولا تلهيه عن ذكره واضح كده نشوفني شو قاعد في الجامعه وما تشتغلوش مثلا والله كلام فارغ اللي وقال الشعبي وجدت البلاية في الدنيا إنما يسوقها إلى أهلها الحرص والشر ومع ذلك راينا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الحال يقول الشيخ ولما كانت جبلة الادمي على هذا يعني على الحرص والطمع والشرع أثنى الشرع الشرع مدح القناعة والتعفف ليس القناعة فقط وإنما التعفف كذلك أن يقنع بما رزقه الله وأن يتعفف عمنا في أيدي الناس وأن يسلم قلبه لله تعالى متكلا عليه مستيقنا في رزقه سائرا على عبادته يعلم أن الله تعالى لن يضيعه يقول في حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه هذا هو الفلاح أن يسلم لله تعالى كل الإسلام الذي يهيئه إلى اليقين والتوكل والثقة في الله تعالى ورزق كفافا رزق الكفاف الذي يمنعه عن التوسع في الدنيا والتماع فيها والله عن ذكر الله تعالى والغفلة عن سرعة الرحيل إلى الله تعالى والاستعداد ليوم المعات وقنعه الله عز وجل بما أتاه هذا أعظم الأمور أن يقنعهم بما أتاه ولا تطلع بصره لا لأغنياء ولا لأموال ولا لكذا ولا لكذا في الدنيا وإنما أعطاه فحمده وشكره وصرف قوته ووقته وجهده لمرضاته سبحانه وتعالى لا لله عنه والغفلة عن ذكره والبعط عن طاعته ونسيان الآفرة والعمل لها لذلك كان هذا المعنى. الذي يؤكد ذلك هو بد أن يفهمه المرء يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر ليس صعبا على من يسأل الله عليه فمن يستعف يعفوه الله ومن يستغني يغنيه الله وبيّن كذلك أن الغنى الحقيقي ليس بالمال ولا بغيره قال صلى الله عليه وسلم في صحيحين الحديث أبو غريرة ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ورونا أن موسى عليه السلام قال يا رب أي عبادك أغنى من الأغنياء في عبادك قال أقنعهم القان هو الغني لأنه لا يمد يده لأحد ولا تكفف أحد ولا يطلوه من أحد وهو بذلك غني عن كل أحد مستغن بالله تعالى واثق في الله تعالى عنده يقين فيما أتاه الله قنعه الله تعالى بما أتاه ورزقه ما يكون عونا له على عبادته ومحبته سبحانه وتعالى لذلك قال سليمان بن داود عليه السلام قد جربنا العيش كله كل العيش جربنا لينه وشديده فوجدناه يكفي منه أدنى جضبنا ذلك وذلك وذلك وفي الآخر لما أكلنا لأمتين وأمنا اكتفينا وانتهت المشكلة لبسنا جلبية وعدت عدت وانتهت خلاص. فوجدناه يكفي منه أدنى يكفي أقله ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليبين هذا المعنى أيضا نبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث الحسن أيضا قال ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس الحديث لا بقي طويلة منها أكون وارعا تكون أعبد الناس وأحب للناس ما تحب لنافسك تكن مؤمنا إلى آخر المعاني التي في الحديث لمن شاء أن يراجعه وكان أبو رضي الله عنه وهو من متقشف الصحابة وزاهديه. جالسا مع الناس فأتتهم امرأة فقالت تجلس بين هؤلاء هو والله أو والله ما في البيت هفة ولا أن ليس فيه شيء يؤكل ولا يسف حتى فقال يا هذه امرأته إن بين أيدينا عقبة كود لا ينجو منها إلا كل مخف اللي مشي خفيف من الشاي الحاجة هو اللي هيعدي من أبي العقبة فرجعت النرأة وهي راضية وقال وهب بن منبه في قوله تعالى فلنحيي أنه حياة طيبة قال هي القناعة ذلك كان محمد بن واسع من زهاد السلف يبل الخبز بالماء ويأكله الخبز الناشف يبله بشوية ماء ويأكله ويأكله ويأكله من قنع بهذا لم يحتج إلى أحد هيقول العايزي اللي يقتنع بكذا هيقوله ولا حيروح بها هيقولك أن عايز فراخ مثلا معاوز كباب معاوز مش عارف مش هيقول حاليا هيقولك خلاص الحمد لله ووفر وقته وجهده ورضاءه عن الله تعالى إلى مرضات الله تعالى لذلك كان الحسن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نمل معافاتك يعني أن يحدث لنا ملل من عافيتك والله تعالى يعافيهم ثم يصيبهم الولل من هذه العافية قالوا كيف ذلك أبا سعيد حسن وصل كني كنيته أبا سعيد فقال الرجل يكون في بلده في خفض ودع يعني وفي سلام وفي خفض يعني في عايش طيب معقول لو فتدعوه نفسه إلى أن يطلب الرزق في غيره في غير بلده قال أبو حازن كذلك من السلف الصالحين ثلاث من كنا فيه فقد كاموا العقله من عرف نفسه وحافظ لسانه وقنع بما رزقه الله عز وجل وأنشدوا شعر فذير يقول حتى متى أنا في حل وترحالي وطول سعي وإدبار وإقبالي ونازح الدار لا أنفك مغتربا عن الأحبة لا يدرون ما حالي لمشرق الأرض طورا ثم مغربها لا يخطر الموت من حرصي على ذالي ولو قناعت أتاني الرزق في ضعة إن القنوع الغنى لا كسرة المال ونهى صلى الله عليه وسلم عن الطمع فقال أجمع اليأسى مما في أيدي الناس هذا حديث طويل كذلك حديث جميل وفي مسنك أحمد وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وقال عمر بن الخطاق رضي الله عنه إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وأنه من يأس عمى في أيدي الناس استغنى عنه وقال عبو بكر الورضاق لو قيل للطمع من أبوك قال الشك في المقدور شك في مقدور الله تعالى للطمع أنت طمع عندي عشان هو بشك في قدر الله الذي كتباه له طمعا لشك بالقدر لأنه لو كان مؤمنا بالقدر عالم أن الرزقه سيأتي وما كتب له لم يموت حتى يأخذه فلا يكون طمعا في شيء بل يكون ساكنا تحت مقدور الله تعالى عاملا بما يأخذه من أسباب الشرع الصحيحة ليحصل ذلك المقدور عند الله تعالى لذلك يقول الطمع يعني ولو قيل ما هرفتك الطماع يعني قال اكتساب الزل شغلنتك اللي انت بتعملها الطماع يعني يقوله ان اكتسب بها الزل كل طماع زليل لا شك يتزلل لمن يطمع فيه ولو قيل ما قال الحرمان علاج الحرص والطمع هذا الباب المهم بيان وعلاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة حتى يسير المرء كما ذكرنا على منهج الصحابة سلف الصالحين ويكون قد نفض يدي وقلهم من الدنيا وابتدأ السير الصحيح إلى الله تعالى حتى ولو كانت عنده دنيا كأغنياء الصحابة إلا أنها كانوا كما ذكرنا خزانا على هذه الأموال إنما يصرفونها يجمعونها من حلها ويصرفونها في مرضاة ربهم سبحانه وتعالى لا يكنزون شيئا يقول إعلم أن هذا الدواء دواء علاج الحرص والطمع مركب من ثلاثة أركان من الصبر والعلم والعمل لا بد لكل أحد أن يعلم هذه المسائل حتى إذا اكتدأ في المجاهدة إن شاء الله تعالى بعد خمسين سنة في هذه يعني. وهذا يضحك يقول لك إيها بعد خمسين سنة أنها ما هو؟ بين عليهم وهم لسه زائرين لا يجهدوا ولا يكتبوا ولا يأروا ولا يزاكروا ولا يعملوا أي حاجة ولا حاولوا لا قوة إلا بالله أنه بعد خمسين سنة يعني على معنى أنه لا يوجد مجهد يعني إلى أنه المتقل إلى الله تعالى يقول الصغر والعلم والعمل ومجموع ذلك خمسة أمور فالأول وهو العمل كيف يعمل يقول يعمل الزائد اللي عاوز اقتنع ويبطل حرص وطمع حتى يكون قلبه متعلقا بالله وثقا فيما عنده يتق الله تعالى في عمله ونفسه ولدي يقول أن يكون عاملا على قناعة على كيف قال يعني أن يقتصد في المعيش وأن يترفق في الإنفاق فمن أراد عز القناعة ينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخرج ما أمكانه خرج المصريف يعني. ويرد نفسه إلى ما لابد له منه فقط الخرج خارج ما مكتوب في الكتاب يعني بأبواب يطلع منها يودي منها شماله المين يصرفه منه ويرد نفسه إلى ما لابد له منه فمن كثر خرجه ومن تسع إنفاقه يعني من تسع لم تمكنه القناع بل إن, إن كان وعده فينبغم أن يقنع بثوب واحد الشيخ مطولها بقى شوية علينا عشان يشوفهم ما كانوا إيه وإحنا كنا إيه دلوقتي أن يقتنع بثوب واحد خشي يعني حتى مش لين كده من ملابس اللعنة من لبسها لا ويقنع بأي طعام كان ما يقولش لا وده أكل إيه وده أحزنون إيه وكده ده أكل ده برضك ويقلل من الإدام ما أمكانه نقول بس على سبيل الحكاية محدش يعني يزعى من الكلام يقول لك بأنه هعمل كده الشيخ بآدن في إيه في ملطة القديمة ويقلل من الإدام ما أمكانه الإدام اللي هو الغموس يعني التطبيق وتنوى حطة بكة كثيرة كده كما ذكرنا في قصة عمر مع سلماء رضي الله عنهما عندما قال له عمر ماذا تأخذ عليك فرأيك كيف عمر أهله كل حاجة كويسا هذا حاجة واحدة بس أن أنت بتجمع بين إيدامين على مائدتك يعني بتحط فول طعمية مثلا أو فول مسا ملخية وكذا كذا إيدامين يعني فقال لا, لا عليك ولا حاجة قال لا عليك هذه إن لا انتهينا منها واحد واحدا يعيشوا ملحة عيشوا ملخية عيشوا بس فقط لا فقط عشان الناس اللي ايه المهم أن احنا نحكي بس وخلاص والعاوز يسمع يسمع يقول ويقلل من الإدام ما أمكنه ويوطن نفسه عليه كذلك إن كان له عيال أن يرد عياله إلى مثل ذلك إن أمكن هذا القدر يتيسر بأدنى جه ويمكن معه الإجمال في الطلب يعني بعد ذلك ان طلب الدنيا طلبها وهو مجمل فيها يعني كما قال النبي وأجمل في الطلب نذكر هذا الحديث إن شاء الله والاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة ونعني به الرفق في الإنفاق يعني بمترفق في إنفاقه في وترك الخرق أو الخرق ترك الخرق يعني ترك الاتساع في الإنفاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحبه الرفق في الأمر كله يعني خليك رفق في, الـ في, الـ في نفقتك وإن حاولت أن تتسع في النفقة فلتنفق فيما يكون لك ذخرا عند الله تعالى يوم القيامة لذلك كانوا على هذه الهائة الصحابة والتابعين كانوا إذا أنفقوا توسعوا توسعا أو أطعموا إخواناهم أو قاموا بالمنفقة على الجهاد أو الصدقة أو الحج أو على إخوانهم أو على كذا وكذا كانوا يترسعون في كل ذلك حتى في المعكل والمشرب انخلوا بأنفسهم خلعوا ذلك كله كما كمكانه ولبسوا اللباس الخشم واختصروا على الخبز والمي ذلك يقول ثلاث منجيات ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السيد والعلانية والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب وهو حديث حسن كما يرى واتظرنا ابن عيم الرضا هو في السلسلة الصحيحة هذا الأمر الأول العمل وهو الاقتصاد في المعيشة وترك الخالق في الإنفاق من هو الخرق يعني كما يقول الشيخ والثاني احنا قلنا كم امر مجموعة الصبر والعلم والعمل كم امر فمسة امور هذا الامر الاول وهو العمل والثاني انه اذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي ان يشكون هذه المسألة المهمة التي نعمل فيها التي تدل على الايه كما قال الشيخ قيل الطمع من أبوك قال لا في المقدور يقول إذا تأسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد للطراب لاجل المستقبل ويعينه على ذلك على عدم الاطراب لغد للمستقبل الذي يتكلم فيه ويعينه على ذلك قصر الأمل واليقين قصر الأمل يعني من إلا أنك هتعيش لبكرة من الذي طال ذلك كن في يومك وكن ابن يومك كما يقولون او ابن وكن ابن وقتك وكن عند يقين فان من رزقك اليوم سيرزقك غدا لذلك يقول الشيخ ويعينه على ذلك قصر الامل واليقين لأن رزقه المقدر له لابد وان ياتيه لابد ان ياتيه وان لم يحرس وأن شدة الحرص, الحرص ليست السبب للوصول إلى الرزق أبدا وليعلم أن الذي يعده الفقر والفحشاء هو الشيطان الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء كما ذكر المولى سبحانه وتعالى فيخوفه يخوف المرض يخوفه أن يمرض أو أن يعجز أو أن يحتاج وبالتالي يحسه على شدة الحرص واحتمال الزل حتى لا يقع في ذلك في المستقبل الذي قلنا إن قصر الأمن يريح قلبه في ذلك ثم يضحك به أي الشيطان يضحك بالمرء الذي سول له هذا ثم يضحك به إذ يستعجل الزل والحرص لآجل متوهم لاجل شيء في علم الغيب لسا بعد لبعد والسنة جاء كما يقول ومن ينفق الأيام في جمع عماله مخافة فقر فالذي فعل فقر لذلك راب بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الروح الأمين نفث في روع أنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلق ولا يحمل أنكم استبطاء الرزق أن تطلبوهم لمعاصي الله عز وجل فإنه لا يدرك ما عند الله جل وعلا أو عز وجل إلا بطاعته هذه الأمور الثلاثة أو كل الأمور المذكورة في حدث الروح الأمين نفس في رؤية يعني نفس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من نفس تموت لا يوجد نفس تموت حتى تستوفي رزقها الذي كتبه الله تعالى لها فاتقوا الله وأجمله في الطلب واعتدلوا في الطلب لا تبارغ واعتدل في طلب رزقك واسعى السعيات مطلوب لا فيه حرص ولا فيه طمع ولا فيه شرع ولا فيه خوف على مستقبل ولا غيره وإنما أنت تزعى السعيات المطلوب مجملا فيه يعني متلطفا في هذا الطلب متهذبا في هذا الطلب معتدلا في هذا الطلب هذا معنى أجمله في الطلب يعني بتهذب وتلطف واعتداء هذا الإجمال ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله تعالى أو بمعاصي الله عز وجل لأنه لا يدرك ما عند الله بمعصية الله أو لا يدرك عند الله إلا بطاعة الله تعالى لما تطلب شباء رزق غير بطاعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع هذه أشده في إيه إيه إيه إلقاء اليقين في القلب يقول روى, بن سعيد روى أبو سعيد أبو سعيد خدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت الحديث صحيح المصححين ومحسنين يبقى لو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما بذكه الموت وقال عمر بن الخطاب ما من امرئ إلا وله أثر هو وطئه يعني خطواتها يمشيها ورزق هو أكله وأجل هو بالغه وحتف هو قاتله حتى لو أن الرجل هرب من رزقه لاتبعه حتى, حتى يدركه كما أن الموت مدرك من هرب منه مشكلة وأبو حازم له كلام في ذلك نجولي وقال أبو حازم وجدت الدنيا شيئا فشيئا هو لي فلن أعجله قبل أجله ولو طلبته بقوات السماوات والأرض شيء هو له مش عرف أعجله مكتوب له هيجي في المعادل المحدد وشيء هو لغيره فذلك الذي لغيره قال لم أنلهو فيما مضى ولا أرجوه فيما بقي لماذا قال يمنع الذي لي من غيري كما يمنع الذي لغيري مني لا أحل ذا لا يحلو لا لا أحل ذا لا يحلو من حاجته كما لا يمنع هذا من حاجته ففي أي هذين أفن عمري أي أفن عمره لبقاه في أي أذى من المهم هنا نعدي الكلام المقصود يقول واعلم أنه لا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله له سبحانه وتعالى في تقدير أرزاق العباد وأن ذلك يصل لأم حاله مع الإجمال في الطلب باعتدال والتهذب والتلطف بل يمدأ أن يعلم أن رزق العقل من حيث لا يحتسب أكثر, أكثر. يعني ما تفتكرش أن أنت لما تبقى ماشي كده هو ده الرزق إلا أعلم أن رزقك من حيث لا يحتسب يحت... أكثر من رزقك من حيث تحتسب فإذا سد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه فإنه سيأتيه من باب لا يحتسبه مهكبا هذا دواء من جهة المعرفة كما ذكرنا لابد منه لدفع تخويف الشيطان ولدفع انذاره للمرء بالفقر أنه ينذر المرء بالفقر الأمر الثالث من الأمور الخمسة أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء أن يعرف ما في القناعة أن القناعة مليئة بالاستغناء يعرف عز الاستغناء في القناعة ويعرف كذلك ما في الطمع والحرص من الذل فإذا تحقق ذلك عنده انبعثت رغبته في القناعة لأنه لا يخلو في الحرص من تعب ولا يخلو في الطمع من ذل وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول ده فقط اللي انت تعانيه في القناعة كل ما ستعانيه في القناعة هو ألم الصبر عن الشهوات وألم الصبر عن فضول المطلوب من ماكن ومسكن وغير وهذا ألم لا يطالع عليه أحد لأنني متخافش مش عيبان عليك هذا الألم وفيه ثواب الآخرة أما ذلك المتقدم وهو الطمع والحرص يضاف إليه نظر الناس يشوفوك بأم تحريص زليل طمع وفيه الوبال والمأثم في الآخرة لما جروه الحرص والطمع إلى مساوي الأخلاق والوقوع والشبهات والمكروهات والمحرمات ثم إنه يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كسر طمعه وحرصه كسرت حاجته إلى الناس فلا يمكنه أن يدعوهم من الحق فيحتاج إلى أن يداهم ومن لم يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ناقص العقل ناقص الإيمان الشيخ يقول فهو ركيق العقل عقل بعيف يعني ناقص الإيمان لأن النبي قال عز المؤمن استغناؤه عن الناس كما قال شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس ففي القناعات الحرية والعز لذلك قيل استغن عن من شئت فأنت نظيره واحتج إلى من شئت فأنت أسيره وأحسن إلى من شئت فأنت أميره الرابع الأمر الرابع لزقناه في الأمر الخمسة التي قلنا عليها مدروا على أركان الصبر والعلم والعمل أن يكسره تفكره أن يقعد يتفكر الفكر الذي مسأله الحمد لله ما في يقعد يتفكر حوله وتعالى بالله ولا يقعد يتذكر ولا يقعد يخلق نفسي وبربي ولا شيء يقول أن يكسر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقر منهم ومن الذين له والعقل يعد يفكر في ندو كلهم مرفعين ومناعمين وحلوين وكويسين ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين ويسمى أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين أن يكون مشابهة لهؤلاء أو مشابهة لهؤلاء الأراضي والحمق ويخير عقله بين أن يكون على مشابهة أراضي للخلق أو على الاقتداء بمن هم أعز أصناف الخالق في الدنيا عند الله تعالى حتى يهون بذلك الصبر على القليل والقناعة باليسير فإن تنعم بالمطعم فالبهمة أكثر أكلا منه وإن تنعم بالوضع فالعصور أكثر سفادا منه وإن قنع بالقليل قنع لم يساهمه في ردته إلا الأنبياء والأولياء والأمر الخامس أن يفهم أن يفهم بوحدة تفكر وحدة فاهم وحدة معرفة وحدة عمل وحدة علم أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرناه في أفات المال كما ذكرناه في أفات الماء. الجر إلى المعاصي أو التنعم بالمباحات وتوسع فيها بما يقع به فيه المرض إلى الشوهات والمعاصي وكذلك إلى الله عن ذكر الله تعالى يقول كما ذكرناه في أفات المال وما فيه كذلك من خوف السالقة والنهى والضياع وما في خلو اليد من الأمن والفراق وثواب الفقر ويتمم ذلك بأن ينظر أبدا المؤمن لا بد أن يكون نظره أبدا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل الله عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل الله تعالى عليه أو انظروا لهذا الحديث الرواية الثانية انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فانه اجدر الا تزدروا الا تزدروا نعمه الله عليكم فلا تحتقروا نعمات الله يبقى لما تبص لفوق تقول وانا معايا هو ده حاجه ده دا ده انا حالتي ده انا فيا طب اما تشوف فلان اما تشوف, تشوف, تشوف قال انظروا الى من هو أسفل منكم حتى لا تحتقروا نعمات الله لذلك يقول أبدا أن ينظر إلى من هو دونه لا إلى من هو فوقه فإن الشيطان أبدا يصرف نظر الآدمي إلى من هو فوقه في الدنيا ويصرف نظره إلى من هو دونه في الدين. في الدنيا تبصت لأي بصل اللي فوقه اللي بيعمل وبيساوه وفي الدين يقول لك ما هو المشيخ الفلاني دابعوا بيصلوا وسيدي بسرعة أو بي مش عارف بيعمل ايه وهو بيأكل ايه وهو بيسلم على ايه وهو بيشوف عنده ايه وبيساو ايه عندما نأتي الى الدين ينظر المرء دائما الى من هو أقل منه الله حاوله والدنيا كما يقول الشيخ واعلم انه من حقق العمل بهذه الأشياء التي ذكرنا انقدر على اكتساب خلق القناعة وعماد الأمر في ذلك كله يعني من حقق على العمل بهذه الأمور قدر على اكتساب خلق القناعة وعماد الأمر في ذلك كله الصبر وقصر الأمل كما بينا واليقين فيما عند الله جل وعلا السقة وترك الشك التي بيناها في هذه الأمور الخمس وأن يعلم المرء أن نظاية صدري في الدنيا كل اللي يصبر في الدنيا كما يقول أيام قلائل ليتمتع دائما في الآخرة عند الله تعالى فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء ويمدة قليلة أياما ليرجو الشفاء بقية عمره الشيخ ذكر بعد كده فضيلة السخاء لو تذكرون كنا دايما إيه؟ مثلا في الغضب يذكر فضيلة كازم الغيز والريف ويذكر قضية الحلم وسعة الصدر في والعفر وهكذا مع كل آفة من هذه الآفات وهذه الآفة من الحرث والطمع يذكر فيها فضيلة السخاء كيف يكون المرء سخيا بعمش مش بخيل وحريص وطماع وعمل يدور على الدنيا من أي مكان لا لذلك هنا أذكر فضيلة السخاء ثم أذكر بعدها اخبار الأسخياء أخبار الناس الأسخياء بها الكرة لنرى منها تلك الحقيقة من اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى والنظر إلى الدنيا الزائلة وغير ذلك من الأمور التي تنزل كالدواء على قلب المرء ليعلم بذلك كيف يكون أقرب إلى الله وأحب إليه ويدخل لآخرته ولا تهمه دنياه إلا فيما يرضي رب سبحانه وتعالى ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة والصبر ولمن وجده وجد المال أن يستعمل السخاء والإنثار واصطناع المعروف ثلاثة السخاء والإنثار واصطناع المعروف فإن السخاء من أخلاق الأنبياء وهو أصل أي السخاء أصل من أصول النجاة في الصحيحين من حديث أبي وريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يوم يصبح العباد به أو فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم آطي ممسيقا خلف ويقول الآخر اللهم آطي ممسيقا تلف. وروا جابر أيضا جابر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له النبي أي الإيمان خير؟ قال الصبر والسماحة أن يكون المر سمحا وروا ابن عباسن رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم باصطناع المعروف من كل شغلة كذا الصناع المعروف وصدقة السر وأن يكون لك شيء خفي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى تدعوه به عليكم باستناء المعروف فإنه يمنع مصارع السوق وعليكم بصدقات السير فإنها تطفئ غضب الرب هذا حديث صحيح وروى ابن عمر قال عنه. أنه قال إن لله عز وجل قوما يختصون بالنعى بمنافع العباد ويقرها فيه ما بذلوها يعني طالما بذلوا هزين يعني مصالح العباد الله تعالى يقيها عليهم فإن منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم حكايات الأسقياء قد صح أن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان وكان أجود بالخير من الرئي المرسل شوف الرئي المرسل سضعتها في الخير وحملها للخير وأنه ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا وإن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلي يعني ما تتعدش يعني بغير عدد فأتى الرجل قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أو من لا يخشى الفاقة وقد رأيتم كيف كان هو في نفسه يمر عليه الشهر والشهران أو الهلال والهلالان والثلاثة لا يقدر رتين وسألته ابنته عليه السلام فاطمة خادما يعينها على ما هي فيه معمال البيت فقال لها أولا أدلك على خير لك من ذلك تسبحين الله وتحمدين وتكبرين عند نومك ثلاثين وثلاثين وثلاثين, وثلاثين واربعا وثلاثين اسمها بقية ذات من الصحابة قال موسى بن طلحة كان العثمان على طلحة عثمان بن عفان ذا أسخياء للصحابة رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله من أسخياء الأسخياء كان الله عليه خمسون ألف درهم فخرج يوم عثمان إلى المسجد فقال له طلحة رضي الله عنهم أجمعين قد تهيى أمالك فاقبض ما بجهزت على خده فقال عثمان هو لك يا أبا محمد هو لك يا أبا محمد معونة لك على مرؤتك أبا محمد ذا كان المرؤة ما حصلتش قال له لا لا خليهم لك عشان انت صاحب مروءه كبيره قوي ما بتسيبش واحد في شده ولا كده الا وتقضيها له اسمه بقى المروءه بتاعته اللي قالوا لا خلي لك المال لاجل معاونتك وقال طلحه يوما عندي مال قد غمني فقسمه وكان 400000 جزا الله عنه وجاء عربيون لطلحه فساله وتقرب إليه براحم قال له دانا أريبك وأراب كذا وكذا قراب بعيدا فقال أي طلح رضي الله عنه إن هذه لرحم ما سألني بها أحد قبلك أول مرة حد يسألني بذير رحم عشان أصل يعني فأعطاه ثلاثمائة ألف طبعا الناس فكرا أن هذا لعب يعني وفزر أو, أو تساري لا ما هذا الشيء وقال عروة أجيب عن السيد عائش وقال اخبارها الصحيحه لله تلقى نوبيد الله صحيح من المبشرين من الجن من العشر المبشرين من الجن كان يسمى هو ابو بكر القرينان وجاء رضيوني لطلحه كما ذكرناها وقال علوه علوه بن الزبير ابن اخت السيده عائشه رضي الله عنها رايت عائشه وهي ترفع درعها ترفع جلبيتها يعني ورات المدره ماذه مولاة السيدة عيشة يعني أنه بعث إلى عيشة بمال فيه قرارتين ثمانين ومئة ألف درهم فذعت بطبق فجعل تقسمه بين الناس أو تقسمه بين الناس فلما أمست قالت لجاريتها يا جارية هل أمي فطوري هذه الفطار عن الصيام فجاءتها الجارية بخفز وزيت وزيت شوية زيت نعيش فقالت لها أم الزردة ما استطعت فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحم نفتر به قالت لو زكرتني لفعت لو زكرتني لفعت واشترى عبد الله بن عامد من خالد بن عقرى داره التي في السوق بتسعين الف. فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله ما لهؤلاء دول عمدين عياطوا لي بيبكوا لي قالوا يكون على دارهم التي اشتغيتها منهم قال يا أولان إيتهم إذهب إليهم فأعلمهم أن الماء والدار لهم جميع فأخذوا فلوس واخوهوا الدار كمان ورأى عبيد الله بن أبو بكر ومن تبعين أبو بكر من الصحابة على أبي الأسود الدؤى لجب فقال أما تملوا هذه الجبة يعني مشوف لكش يعني جبة تانية البس التي صارت لهذا الحال السيئ فقال رب مملول لا يستطع فراقه يعني شيء مملول بس الروح منه في مفيش غيره يعني كان يقول ليس هناك غيره لا يستطيع فراقه وفارقه لأي شيء آخر وليس عندي شيء آخر فبعث إليه مئة ثوب ودخل علي ابن الحسين رضي الله عنه علي بن حسين من الإمام الحسين يعني من علي بن أبي طالب السيدة فاطمة على محمد بن أسامة بن زيد رضي الله عنه في مرضه فجعل يبكي محمد بن أسامة فقال ما شأنه قال على يديه قال كم هو قال خمسة دينار أو بضعة عشر دينار فقال هي علي لا تحزن وقال عبد الله بن سلم كل ذلك كما نذكره هنا حتى أعلم الناس اليقين في الله تعالى وأنه ما أنفق إلا وينفق الله تعالى عليه وأنه ما أمسك إلا من بخر وشح شكا في الله تعالى وفي رزق وفيما عند الله حتى يتعلم الناس ذلك وحتى يتعلموا قصر الأمل أنه ما يخليش ممسك غير طول الأمل أنه بكرها يعمل إيه وعياله يعمل إيه وبعده وبعده وهو رأى بعينه أن الذي قد رزقه اليوم قد رزقه غدا وأن الذي رزقه اليوم رزقه آمس وآمس وآمس وآم طيب ولا يطاعش في الذي يمسك له غدا سيرزقه غدا نقول وأنظر با إلى أخلاقهم في الجملة رضي الله عنه قال عبد الله ابن سلم سأل رجل في مسجدنا قام الرجل يأد عليه مالا كثيرا ديونا متراكمة وللمسجد بابان فقام رجل مننا حبيبا امتحن الناس يشوفوا الكرم والسخاء والجود فقال من خرج من هذا الباب عليه خمسمائة دره ويطلع من هنا يطلع الراجل ده خمسمائة دره ومن خرج من هذا عليه ثلاثمائة دره قال فازدحم الناس على الباب الذي سيدفعون منه خمس ما يقدرهم طوال ما عادوش بقى وما خرجوش من هنا ومن هنا زيانا بعد يقول لك مش هخرج النهار ده أنا في الجامعة إن شاء الله تعالى اسمها عزيزي تلصة تلصة جميلة كذلك يقول أبقى أنا فلان إلى فلان قال أضقت مرة وأنا مع يحيى بن خالد البرمكين وحضر عيد وجاءتني جارية فقالت قد حضر العيد وليس عندنا من آلتي شيء جاء العيد وما عندنا شيء فمضيت إلى صديق لي من التجار فعرفته حاجتي إلى من محتاج إلى القرط في العيد لما أنا فيه من حاجة فأخرج كيسا مختوما فيه ألف ومئة درهم فأخذته وانصرفته إلى منزلي وما استقررت فيه يعني ما جلس في حتى جاءني صديق لي هاشمي من آل البيت فشك إلي, فشك إلي تأخر غلته أن غلته قد تأخرت عليه وأنه هو كذلك في العيد ليس عنده شيء له الأولاد وح... وذكر له حاجته إلى قرض أيضا فدخلت إلى زوجتي وأخبرتها فقالت مرأة طيبة على أي شيء عزنت قلت على أن أقاسمه الكيس فقالت شوف المرأة بقى كلامها جميل ما صمعت شيئا أتيت رجل أنسوق رحت الرجل في الشارع تاجر مش متدين من ألي البيت والأهزنون فأعطاك ألفا ومئة درها وجاءك رجل وله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ماسه رحمه متأسف رحمه ماسة تعطيه نصف ما أعطاك السوق ما هذا شيئا أعطيه الكيس كل فأخرجت الكيس فدفعته إلي ومدى صديق التاجر طبي صديق التاجر رخر يدله الكيس مخدوم بألف ومتين ما كانش عنده غيره فراح إلى الهاشين ليستقربه ومضى صديقي التاجد إلى الهاشمي وكان له صديقا فسأله القرط فأخرج الهاشمي له الكيس فأعطاه بصر الكيس لأبتع يقول فلما رأى خاتمه والخاتم عليه عرفاه وانصرف إلي فخبرني بالأمر وجاءني رسول يحيى بن خالد البرمكي كان من وزراء هارون الرشي فركبت إليه فأخبرته بخضر الكيس أهبرت بخبر اللي حصل معايا وأنا والهاشمي والتاجر والمرأة فقال يا غلام هات تلك الدنانية فجاءه بعشرة آلاف دينار أشياءت آلاف دينار يعني مئة ألف درة مش مئة بس فقال خذ ألفي دينار لك وألفي دينار لصديقك التاجر وألفين للهاشمي وأربعة آلاف لزوجتك فإنها أكرمكم ومرض قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم عنهما فاستطى إخوانه محدش جزاء ريال وكان قيس بن سعد بن سعد بن عبادة سيد الخزرج وكان سيداً في قومه رضي الله عنه وكان مالياً من أموال الجميلة في زينا كده بقى فقال فاستطى إخوانه فقيل له إيه ماذا تحذرني ليه وانا مريح فقيل إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين مكسفين يقولك من الدين اللي ليك عليهم فقال رضي الله عنه أخذ الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقيس حق فهو منه في حل كل اللي له ف... يعني لقيس على يديه خلاص قد تنزل له عنه وتركه لله تعالى قال فما أمس حتى كسرت درجته بالعشي لكسرة من عاده يعني كسرت من عدو العتبة يعني تعد باب كسرت من كسرت مجيء الناس لعيادته بعد ان قبع عنهم ازيد ديون اغرف عنهم ازيد ديون رضي الله عنه مجمعين قام رجل لسعيد بن العاص فسأله فامر له بمئة الف درهم فبك الرجل عدو بطيبكي ليه عزيتان فقال سعيد ما يبكيك قال ابكي على الأرض أن تأكل مثلك فأمرأة له بمئة ألف أخرى نحن نقف عند هذا الحد ونحن مع بعض الله المستعان سبحانه وتعالى هذا يقول أرجو مفضلاتك توكيل أحد الإخوة لتعليم الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لأحسن الصلاة بعد الدرس يشوفه وسهل يقول كيف أصلح في السيد قلبي وأي عبادة أهضى لتعينوني على ذلك لا شك أن هذا محتاج إلى التوبة أولا هذا محتاج يعادل نهض في الجامعة بعد الدرس يبدأ في التوبة من كان فيه والعازم على أن يسير إلى الله تعالى وأن يبدأ بحسن النواية أن يصلي ليلة وهذه كلها إلى الصباح أن يصلي لها نأت ثم نتفاهم في الفاجس إن شاء الله وتعالى هيقول لي كثير وكذا أقول له طيب شكرا خليك في اللي أنت فيه يبقى لي له واحد عاوز يتوب فيها ويرجع ويصلح قلبه يقول لك ده كثير حيجله بقى الشيطان يقول له ده كثير حتصل لها وانت ولك شغل بكرة وانت عاوز تراوح البيت وانت ماما وبابا وانت أصل العيال مستنينك إلى كل هذه الموانع التي تمنع من أن يسير إلى الله تعالى كل يوم حيتألو كده من الشطان من النفس ومن الهوى ولن يتقتم إذا لم يخطو هذه الخطوة ويفطع هذه العقبة لن يتحرك إلى الله تعالى ماشي هل يجوز المرء أن يضع الله تعالى أن يجعلهم من عبدين المخلصين أم أن هذه المكانة لا تكون إلا للأنبياء والرسل وقعد تصلي متراك على الأول لكي ترى أنت شايخ نفسك إيه أستبقى <تصفيق> <تصفيق> من الأنبياء والرسل، وقعد تصلي متراك صلي ثلوثي الله يلتضع أو نصف الله وقال زيئ وزيئك، نحتاج أن أصلي الليل كل ونصف الليل دي للناس يتعرض بنا طبعا الأخ الذي يدعو أن يكون من المخلصين لا يوجد مال او انا وانت أو الناس يدعون الله تعالى بالعفو والعافيه ما فيش احسن من دعاء العفو والعافيه اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجيه امهات المؤمنين وزريته والى بيته كما صليت على ال اراهيم انك حميد مجيد اللهم ما فعلنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجه لنا لا علينا وما علمنا فعلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونرفع مقتك ووضوك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا ولا أرحمنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم هدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت وأنقنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم نقن عذابك يوم تبعص عبادك اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة ويقينا صادقة وبدنا على البلاء صادرة ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آتي نفوسنا تقويها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلة ورزقا واسعا وشفاء من كل ذا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب, يستجاب لها يا غياس المستغيثين أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفضقنا من بعده تفضقا معصوما ولا تجعل فينا ولا من ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوالحنا ونواصينا إليك اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا يا أرحم الظالمين يا أرحم الظالمين وهم إننا سألوك العفو في الدنيا والآخرة وهم إننا سألوك العفو والعفو في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم اسرع رواتنا وآمن روعاتنا وحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هدنا لأحسن الأخلاق اللهم أعننا ولا تعن علينا اللهم أكرمنا ولا تهن وكلنا ولا تكن علينا وردنا ورض عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل حياة زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر وارزقنا الفوز بالجن أهو من النار لا تدع لنا ذنبا إلا أفرت ولا هم إلا فضجت ولا ذينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة, والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين اللهم انصر دين وق فارايتك وحكم شلعاتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين هزمه العالمين اللهم افض بسكى على المسلمين وانزل باسكى بالكافرين اللهم اجعل هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واستجب دعانا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 ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سلقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد